يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض ويا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما اللهم يا ربنا ويا مولانا ويا سيدنا ويا إلهنا يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وجهرنا لا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 ما قدرنا تحق قدرك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 منا. واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في دينا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أبي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 اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا من النار ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك اللهم اعتق رقابنا جميعا من النار برحمتك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بإسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصر اخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في العراق اللهم كن لهم معينا ونصيرا اللهم كن لهم معينا ونصيرا اللهم ثبت أقدامهم اللهم اجمع كلمتهم اللهم وحد سهامهم اللهم وسدد سهامهم اللهم سدد رأيهم اللهم ارحم موتاهم اللهم اشف مرضاهم اللهم آمن روعهم اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا قوي يا ya aziz اللهم عليك باليهود والنصارى والشيوعين اللهم سلط عليهم جندا من جندك يا من لا يعلم جنوده إلا هو اللهم شتط شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم اجعل دائرة السوء عليهم اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم اللهم اجعل قبورهم في العراق اللهم اجعل قبورهم في العراق اللهم اجعلهم وعتادهم غنيمة للمسلمين اللهم إنهم قتلوا رجال المسلمين فاقتل رجالهم اللهم إنهم رملوا نساء المسلمين فرمى النساءهم اللهم ويتمو أطفا أطفال المسلمين، اللهم إنهم يتموا أطفال المسلمين فيتم أطفالهم، اللهم سلط عليهم جندا من جندك يا من لا يعلم جنوده إلا هو، اللهم سلط عليهم عذابك وسخطك إلى الحق. يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا من تقول للشيء كن فيكون اللهم ارحم ضعفنا اللهم اجبر كسرنا اللهم اجبر كسرنا اللهم عليك بأعدائك وأعداء الدين في كل مكان بقوتك وعزتك وجبرونك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 إلا هديتا ولا حائرا إلا دللتا ولا ميتا إلا رحمته ولا سوءا إلا صرفته ولا آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر إلا وفقته وسددته برحمتك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا ممن رغب فيك فنفعته ودعاك فأجبته وتوكل عليك فكفيته وَمَنْ صَرَكَ فَنَصَرْتَهُ وَاسْتَجَارَ بِكَ فَأَجَرْتَهُ وَاسْتَغْفَرَكَ فَغَفَرْتَ لَهُ اللهم انا نعوذ بك من عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع اللهم انا نعوذ بك من دعوه لا تسمع اللهم يا ربنا ويا مولانا ويا ذل الجلال والاكرام يا حي يا قيوم اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم رد أمة محمد إليك ردا حميدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهد شباب المسلمين واهد نساء المسلمين اللهم جنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم واجعلنا وإياهم هداة مهتدين برحمتك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفون تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفون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 وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله واصحابه والتابعين